غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 أبلعكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وَأَذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ رُحِيمٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَ فَأَذْكُرُوا أَلاَ أَلْلاَعْلَمَ لَكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِدْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا أُنَا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها, سميتمها أنتم وأباؤكم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 وإلى تمو دا خا صالحة قال يا قوم يعبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آياتا فذروها تأكل في أرض الله فذروها تكُن في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وذكروا إذ يعلكم كل فاء من بعد عاد وبوءكم في الأرض وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُوْ لِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَالْكُرُوْ أَلاَ أَلْلَّهِ وَلَا تَعْتَدُونَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ اسْتُضِيعُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فعقر الناس وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اعطنا بما تعدنا وقالوا يا صالح اعطنا بما تعيده إن كنت من المرسلين فأخذتم الرجفة فأصبحوا في دارهم جادمين فتولى عنهم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 فأنجينا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وانطرنا عليهم مطرًا فانظر كيف كان، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.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 ولا تفسدوا في الأرض بعد يصلحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعودون وتصدون عن سبيل الله من آمن به من آمن به وتبوون عوجاء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 على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملؤ الذين كفروا من قومه لين اتبعتم شعيبا إنكم إذا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 فكيف أسعى لقوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلى أن لهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسأبأ نبضوا والسراء فأخذناهم بغتة فأخذناهم بغتته وهم لا يشعرون.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 فَمْ فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقٍّ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ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 قَالُوا انْقُ فَلَمَّا الْقَوْسُ حَرُّ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوهُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ قَعْصَاكَ فَيَئِنْ هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُنّبُوا أَنَالِكَ باغون يبنالك وانقلبوا صاغرين وانقيا السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم إن هذا لمكر مكرتموا في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 وقال الملو من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وانيتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقوم يستعينوا بالله واصبروه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 قال عسى ربكم أي أهل كعدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا ألف راعٍ بالسنين ونقصٍ من الثمرات ونقصٍ من الثمرات علَّهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَأَيْن تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمَا قَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا جِئْتَنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 وَجَنَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرون ماهم فيه وباطن ما كانوا يعملون قال أَعْلَى اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهَوْ وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا أَجَئِنَاكُم مِنْ أَلِفِ الْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 وفي نسخة هودا ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قوما سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قُل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذين لهم ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنو بالله ورسوله النبي الامين الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون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 وَأِلْقِينَ لَهُم مَسْكَنَ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُولُ الْبَابِ سَجَدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون